والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفاسرات المولدين وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا رُسُلُ أُقْطَتْ ألم نهلك الأولين ثم نتبرهم الآخرين كذلك نفر فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدر لا فنعمل قادرين وإلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل للأرض Ai, ويل يومئذ للمكذبين إن طالق Qunu ila كَنَ الْقَصْرِ كَأَنَّهُ مَنَامٌ جمرناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يوم في ظلال وعيون وفواكه مما يشتغون <تصفيق> كنوا واشربوا إِنَّكَ كَذَلِكَ كُنْتَ ذِكْرَ الْمُحْسِنِينَ مدعون <تصفيق> ويل يوم فبأي